يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا جعفر يا الناس ينعون ينعون لي يا سفر الرياده دا وما رام من فرادك ينوحون عن عرضهن تدفع بلاياها وداه لما على فقدك مساكين يبكون توقفت عنهم يمين الرفاده يبكيك مغبون ورا الحصن مسجون بسباب وقفاتك تطالب نجادة هذه رزيا والرزايا لها لون لها لون انت زايد سواده رثيه على القلب بسنون وحمات على كبد من اله رماده قالوا بصيطه مري هوي نهاوتون قلت الحقيقه ما عرفتو جلده قالو تذكر بعض ما كان يلوم قلت ذكروا لي واسندوا لي كما قاموا يسمون الروايات ويعدون مقدام بن معدو روايات عباده حديث لو يشرى ما يكفيه مليون لو حطوا اصفارا يمينا تدخص لنا لها اللي يفوزون رفو الختا من ذاك ختم الشهاده تظهر له ذنوبه ولو كانت غنون وشوف مسكانه بدار السعادة سبعين من بين القرابات ينجون يشفع لهم يوم العظيم حشادة ويلبس التاج ومن القادر مامون واكبر فزع لاحل يا منهجده واجب حور كما البيض مكنون دنتين وسبعين انت زاياه غداه أنا تعزيت بحديث انت سقون خلامكم حق وسلان كادا من يركضوا لما وهدوها تكفون ترى الخبر حرم عليها الوسادة من يركضوا لما وهدوها تكفون ترى الخبر حرم عليها الوسادة وقلوا لها مثل اللي قلت تعزون عسال الولي يا خلف عليها تعدا وعساك يا سيف يا نب وعيون ويلا هب حسانك تض بالجهاده عساك يا سيف يا نب وعيون ويلا هب حسانك تض بالجهاده